لجل دستور أمتنا لجل رفعت مكانتنا نميز من حفظ آية على مبدأ رسالتنا نميز من سهر ليلة في تجويده وتر من وعادينا وعاش المجد من حينا ونادى بالفخر والعز على قمة مضامينا نميز من وهب علمة ولو حرف ولو كلمة وكم مبدع من ابداعاه تحقق بالفعل حلمة تحقق بالفعل حلمة لجيب ke'nat makonatlay ala mabda risalatna numayiz min نميز من رفع راسه مع نفسه مع ناسه وشال الدنيا من عزمه وأسس بالعمل ساسه نميز من تعب للدور وكل منه خذاله دور وكل صاله وكل جوله تنادي بالوفا مجور تنادي بالوفا مجور التفضل يا على ما بدا رسالنا